تُرْجِمَنَّ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْلِيهِ إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ يَبْتَوَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 ولا أَن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين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 إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه لما تعل فاسألهن من وراء حجاب. ذلكم أظهروا لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أذواجه من بعده أبداً